إن الله مع الذين استحوا الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ونؤمن به ونتوكل عليه نشكره ولا نكره ونعود بالله من شرور أبصنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل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 حديثنا عن مشهد من قصة يوسف عليه السلام قصة كدأها الله عز وجل في كتابه كريم لأنه يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن قصص متفاملة الأجداء تحمل جميع عناصر القصة قديما وحديثا من عرض وعقدة وعلم شخصية المحورية فيها قد تكاملت فيها المحاسن الهسية والمعنوية وهي يوسف عليه السلام جمع الله عز وجل إليه جمال القلق والقلق قال عنه الوطنيون الذين عاشوا بقلبهم إنا نضاق من المفسنين وقلنا عنهم نسوى أن لا اتهمنه بعرضه عاشا لله ما علمنا عليهم من وقلنا في جماله عاش لله ما هذا قشرا إن هذا الا ملك كريم القصة تحمل ما تحمل من المشاعر المتأججة من الأبي إلى الابن، وتحمل ما تحمل من مشاعر المرأة نحو الرجل وتحمل ما تحمل من قصص العطاء والحياة والادب حيث يختار السجن على الفاعشه قال رب السجن وأحب إليه مما يكون من إليه وإن لا تصرف عني قيد أن أصب إليهم من الجاملين الجد الذي نتكلم عنه مشهد من مشاهد السجن الله تبارك وتعالى يبتلي أبياء وأشهد الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء ثم الأمثال فالأمثال ودخل معه السكه فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل خبزا تهفر الطير منه نبهنا بتهويله انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبهتكما بتهويله قبل ان ياتيهما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله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 الحكم الا لله امرا لا تعبدوا الا ليا ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي سيدني اما احدكم فيسقي ربه خمرا وهم الاخر ويسرق وتاخذ الطير من راسه وذي الامر الذي فيه تستثنيا الله عز وجل يقص علينا جانبا من هذه الامور وان يوسف عليه السلام ارسل السجن رغم ما حباه الله عز وجل اياه من الشيم والاخلاق والعفاف ومراعاه الاحسان والكرم معاذ الله انه ربي احسن الاثوار انه لا يفلح الظالمون على الرغم من هذا ثم بدا لهم بعد ما راوا الايات ليسجنونه حتى حين سجنوا الكريم العفيف من أجل أن يحافظوا على سمعتهم المنحطة خدع في السجن فرع أحد السجن فيه من مخالر الكرم من رياضة مريضه والإشباق على ضعيفه ومن الكرم في معا... في معاملته في إياره ومن إنسانه في عبادة الله عز وجل تعجبوا أن يكون من فهاد الإنسان في السجن وكان من العلم الذي حفاه الله عز وجل يوسف عليه السلام أن الله تبارك وتعالى علمه تأويل تحاجه وهذا كان من تفسير الوثياء التي رآها في الصغر ان بعلم أبوه بأنه سيكون نبيا وسيقصه الله عز وجل بعلم التعبير علم تعبير الرؤيا تعجب هذا الشابان بإحسانه ودخل معه سيدنا متديان كان أحدهما أبازن في الملك. وكان الآخر ساضي نرو. اتهماه لأنهما يدبران فجدا من الملك عن طريق السوم المعامل والشراب وزوج بهما بالسجن. فقال أحدهما إني اراني اعصر أعصر اي أي أعصر علم. العين يصير خمرا وهذا من, من المجازات المرسل بحيث يذكر ما يقول إليه الأمر أو يذكر ما كان عليه الأمر وهذا معروف في فالعين فالعنب يصير خمرا ولهذا من إيجاز القرآن أمي أغني أحمل أمي أغني أحسب خمرا وأهل عمان قديما قبل الإسلام كانوا يسمون العنب أبو خمرا اعتبار ما يقول إليه حاله في الداخلين قال احدهم إني أراني احسر هره وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاخذ الطير منه نبئنا لتاويله نريد تفسير هذا الحلم أو هذه الرؤيه انا نراك من المحسنين وهذه الكلمه علينا ان نركز عليها ان الناس يتعامل بعضهم مع بعض ولكن لا يكتسب ثقه الناس الا من كان محسنا في نفسه يظن الضشاش والكذاب لأنه هو يخفى على الناس وقديم قال الشاعر توجه الرياء يتفع عما تهدر فإذا اتحق به فإنك عالم وقال قديما اي هذا فانكحه للتعلم فالإنسان الذي هو شهم بطبعه كريم بإنسان محسن بحفرته يعلمه الناس ويكتسب ثقة الناس دون ان يقيم الدعايات على ذلك هو في السجن, في, السجن. في مناطق يجهرها عامه الناس اغنياءهم وفقراءهم سوقتهم وملوكهم في تلك ظهر إحسانهم لمن حوله ونقله الله عز وجل الينا في قران يدلى الى ابد الدهر انا نراك من المحسنين استفاد يوسف عليه السلام من هذه الثقه لا لينال اصواتهم بالانتخابات ولا ليستثمر لي أمواله عند اموالهم عنده بعد ان يخرجوا من السجن ولا ليقيموا لي مشروعا مشتركا وانما استفاد من هذه الثقه في نقلهم من وثنيه متجدره في نفوسهم حروسه عن اسلافهم الى توحيد الله تبارك وتعالى وهو اعظم نعمه ومنهه يمن الله عز وجل بها على ابن الانسان فامرهم اولا لانه عالم بتاويل الاحلام واخبرهم لانه سيخبرهم بتاويل هذا الحلم وبتقرير كل رؤيا تاتيهم في منامهم فانه سيفسرها لهم بما سيحدث التويا خاصا ثم اخبرهم عن السبب الذي حباه الله عز وجل به هذا العلم انه ترك منه الكفر والشرك والوثنيه وعبد الله الواحد القهار وانه في هذا الطريق ليس مبتكرا له ولا مبتدعا بهذا السبيل وانما هو متبع لأمة من الاهيار هم اسلافه الذين مضوا ابراهيم واسحاق ويعقوب وسماهم اباء ان الله عز وجل في القرآن الكريم سمت جد أبا وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنه أنه مستعد أن يحلف بين الركن والمقام أنه ليس هناك جد لكتاب الله وإنما هو الأرض منهم أنه يقول قال هذا الشعب بأنهم رايا يا رؤية بعض المفسرين. وقص رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جعلنا رؤيا التي أريناك الا فكمة الناس والشجرة الملعونة بالقرآن فنقضبهم فما يزيدهم إلا فقوة فمن هنا أمر رؤيا كان له مكان وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من المقوة إلا المبشرات سين ومن المبشرات قال رؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له واخبر صلى الله عليه وسلم بان رؤيا جزء من ست واربعين جزءا من النبوة وقد كانت رؤياه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كما جاء في صحيح البخاري عن عائشه لمده سته اشهر انه لا يرى الرؤيا الا جاءت مثل فلق ثم راى صلى الله عليه وسلم انواعا من الرؤيا في حياته راى رؤيا قبل غزوه بدر بالنصر ورآه رؤيا قبل قصة وحر بثنة في سيده ونفر من الفقر يذبح فأولها برجل من اهل بيته وجماعه من اصحابه ورآه رؤيا قبل الفديد أنهم يأتون بيت وأنهم يعتمرون كما قال قال عز وجل لقد سبق الله رسوله الضحية للحق فتدفلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رفوسكم ومقصرين لا تقافون هنا اخبر هذان الشعبان لان أحدهم رأى انه يحصل خمرا كما كان يفعل من قبل واما آخر فكان يحمل خبزا وان الطير تاكل من هذا الخبز وهو من خراسه فقال يوسف عليه السلام لا ياتيكما طعام برزقانه اي مناما الا نباتكما بتهويله يقطه ايضا يخطئ بعض المفسرين بانه كان اذا اتي بطعام مرد تعجب به أي تشار وإذا أُتِئ بطعام حلو تفاعل به هذا ليس من مضمون الكلام إنما المقصود لا يأتيكما طعام في الرؤية تنزقانه بالنوم إلا لفاتكما بتأويله يقضدا قبل أن يأتيكما وهذه فائدة الرؤية أن يعلم الإنسان أمرا مما اتخاره الله عز وجل وأطلعه عليه حتى يقوم مسيرة حياته فرؤيا احيانا يبشر الله عز وجل به الإنسان أنه سائر على طريق حيث أن يواصل على هذا الطريق احيانا يقوم بها مسارا انه يسير بطريق خاطئ حتى يقوم هذا المسار احيانا ينبه على موته أو على موت أحد من اقربائه حتى يستعد لذلك من عبادة النفسي الله عز وجل اخبر عن يوسف عليه السلام انه بشرهما لانه يعلم هذا العلم وسيعلمهم ولكنه ذكر لما بعض التوحيد لأن الله عز وجل رزقه واباءه التوحيد فقد من عليه بهذا العلم اني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون ان هذا العلم لا ياتي الا لمن وحده الله تبارك وتعالى واتخذه معبودا دون سواه واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما هي ملة إبراهيم التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعها إنها توحيد الله عز وجل والبعد عن الوثنيه والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال الله عز وجل فمن يمر بالطابوت ويؤمن بالله ف س بال ال ال لم والله على سلام و صلى الله عليه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون إن الله عز وجل قضى على كثير من الكومة في هذه الأرض في الزيغ والشرك والإحاد وقد من الله عز وجل على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمة الإسلام بهذا التوحيد فالنصارى يقولون المسيح الله ويقولون أن هذه هل يقولون يقولون عديل اذن الله والمشركون قد تركوا خالق الديان وعبدوا ثلاثمائة وستين صنما جعلوها حول الكعبه ونماذج منها في بيوتهم وبعضها في قبائل العرب الهندوس قد عبدوا البقر الصيني قد عبدوا الحيوانات الياباني قد عبدوا الامبراطور أهل العالم يعيشون في شرك وفي وثنين حتى بعض المسلمين لم يفهم قيمة هذا التوحيد الذي وهبه الله عز وجل لأمة الإسلام فترك الخالق ولجأ إلى المخلوق وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حتى يقول الله عز وجل يؤمنون بالله بأنه الخالق وأنه الرازل وأنه المدبر ولكنهم في ممارساتهم العقديه يكون بالله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل عن هذه المنا ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يعرفون هذه النعمة ثم يسعدهم باستفهام فيه إحياء وتنشيط لهذه العقول يا صاحبي السين أأفاظ متفرقون خير أم الله الواحد أعجب الله هنا السؤال الذي يحرك به العقل إلى بطرته السليمة والإيمان إلى بطرته التي فطر الله عليها الناس الله عز وجل جعل الإيمان تطربا الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل موجود جولة على التطرب فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه أي انقلانه المجوسية وإن كان مسلمين كان مسلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يدخلانه بإسلام لأنه في الأصل مسلم لو ترك الناس على فطرتهم لما أشرفوا بالله عز وجل شيئا ولهذا فإنهم ردهم إلى بطرتهم وإلى العقول السوية التي تتعرف على خالقها يا صاحبي السجن أعرفات متبرقون هذه الآلهة التي لا تترك لهم نفعا ولا ضرق تفضط أسوارها وتشتتت أشكالها في أحجاركم ومدر لا تموع ولا, ولا تضر لا تسمع ولا تبصر يا صاحبي سي فأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد الطهار عندما مهد لهم وتحركت عقولهم نحو هذا التوحيد جاءهم بالحقيقة التي لا بد من إدائها في يوم من الأيام ماذا فسميت موهابا ما انزل الله بها من سلطان ولم تأتي على اثر الانبياء ولم تأتي بوحي من وحي الله عز وجل ولا جاءت بكتب سماويه وانما ابتدعها اضواءكم وسرتم انتم معهم على هذا الطريق فاصبحتم مشتركين في هذه الجريمه الفكره سميت موهابا ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا لي هذه الكلمة غابت عن قاموس حياتنا اليومية كنا نسمعها كثيرا في بعض العبود. إن الحكم إلا لله الآن أصبح هذا النداء غائبا عن كل العالم لا يفكر أحد في تطبيق شرع الله عز وجل بل أصبحنا نفكر في الخبس وفي الطعام وفي وفي الوقود وفي الغاز والله عز وجل أطمن لنا الطريق السليم الذي ننجز به أمر دنيانا ونكسب به أمر نقرانا وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا هذا الخطاب تضب به الوطنيون من قوم نوع والاستغفار هنا العودة من الشبه إلى التوحيد واتزام هذا الطريق القوي بالحبادة وبالأخلاق فاضلة فإنها بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء النبي صلى الله عليه وسلم بعد بأمة تأكل بجيب ويقتل بعضهم بعضا ويأكلون الربا ويشربون الخمر ويمارسون مدائب يقتلون الأبناء ويريدون البنات ولد النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا المجتمع بتراكم امم كل امه تضيف ضلاله من الضلالات فجاء بهذا المجتمع فبعثه الله عز وجل للاصلاح فبدا صلى الله عليه وسلم بقول لا اله إلا الله لم ياخوهم صلى الله عليه وسلم بترك الحمد ولو امرهم لما تركوها ولم ياخوهم بترك الزنا والربا ولو امر لما فعلوا ولكنه امرهم بقول لا اله الا الله ان يتركوا ويؤتوا هذه الالهه ويتصلوا بالخالق مباشره ان يعلموا خالقهم تبارك وتعالى جاءوه فقالوا انسب لنا ربك انسب لنا ربك بمعنى اعطنا نسب الله عز وجل كما كانوا يفاخرون بالانساب فانزل الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قوان احد استجابوا لدعيه وامرهم بالصيام استجابوا لصلاتنا فامرهم بالصيام صيام وصيام وجاء انتهاء فلما نزلت ايات تحريم الخمر كانوا يبعد الناس عنها بعضهم بالكس في يده الله على الارض وبعضهم كان قد شربها بالدلو وافحل الاصبع بتغيرها وامتلأت شوارع المدينه بالخمر وكانوا يقولون انتهينا انتهينا استجابوا لدعيه عز أنتم من هنا كانت هذه البدايه للاصلاح لا بد من اصلاح العقيده التي ترزق الارض بالسماء وضرب المخلوق بخالقه فيثمر ذلك اعمالا صالحه بعد ان كانوا رعادا للابل والشاي اصبحوا رعادا للبشر بعد ان كانوا ياكلون الميتة والدير اصبحوا يحملون مايات بإحياء الأمم بعد أن كانوا يعيشون في الجاهلية أصبحوا مشاعل العلم والنور ما تعبدون من كنه إلا أسماء سمليزهم وعندهم وأباكم ما أنزل الله فيها في سلطان من الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أمران متلازمات إذا حققت التوحيد حقق الله عز وجل لك الحاكمية ذلك الدين القيم هذا هو صراط المستقيم ولكن أثر الناس يا قامو يا صالحين انما احدكما يسقي ربه قامرا ينجو ويعود ذاته بين ولد الى الملك كما قال وامال الله ويسلب لكن الله ولا تبارك ربنا وتعالى اللهم يا دب بهذه الساعة وهي ساعة أن ترفع عن هذه اللهم عن هذه اللهم فقرنا يا رب العالمين اللهم انزل علينا أشاء رحمتك اللهم اجعلنا سخارا أخارا يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا وان الحياة زيادة لنا في كل خير وان تجعل لنا من كل شر يا العالمين اللهم اجعلنا هداه مهتدين اللهم علمنا من هذا الدين ما اعدهنا وارزقنا العمل بما علمنا وردنا إليك ردا جميلا اجعلنا هداه مهتدين يا رب العالمين اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهد لاحسنها الا واصرف بعنا سيئة أخلاق لا, لا يصرف عنا سيئة إلا أن اللهم يالى الجلال والإقرار نسعدك اللهم أن تغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى صلاة الله